لَمَّ جَ أَأَمونَ جَعََّ عَهَا سَافِي لَهَا وَأَمْ قَوْن عَلَيهَا, عليها حجَوَتَم مِنْ سِجدِ مَسُوَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ مَسُوَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِعِيدٍ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ 119. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم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 تقي الله خير لكم ان كنتم مؤمنين الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفي قَالَ يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم رشيد إنك لأنت الحليم رشيد قال يا قوم أرأيتم إن وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا أَلَا يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى رَهِينَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطع إن أريد إلا الإصلاح ما استطع وما توفيقي إليه توكلت وإليه أنيب إليه توكلت وإليه أنيب